علي الحب هو جنتهم جنة الجنة النار والجنة جنة جنة وصي المصطفى حقا امام الانس والجن niyo oh. لينشر ايماني بخلاقي ودياني بالمختار اوصاني وصايا لا اداها النار علي الحب جنن فسينا النار والجنة وصي المصطفى حقا امام الانسان وقلبنا وصي المصطفى حقا امام الانسان الإنس وقلبنا علي وسري ي حبه النار وللجنة وصي المصطفى حقا امام الانسان وللجنة وصي المصطفى